ذَلِكَ بِأَنهُم شَ قُ اللهَّه وَرَسُول وَمَ شَ قَقَِّهَ فَإِن نَبلهَّه شَديد ما قطعت من لينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ, ولكن اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورد وان وانصرون الله ورسوله اولئكه هم الصادقون والذين تبنوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْفِرُونَ وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَهَا وَمَنْ يُوطَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ